غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى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 تَخِذُ مِنْ دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ ولا تعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد وَلِبَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاءَ سُوخَ الْأَدْيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي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 and the believers who الصَّالِحَاتِ done the wrong things have made them a great job and those who 1 and the man gave him chilling in the terror, mitla member to convert to Him وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارٌ مُّبِينٌ لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا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 وَكَفَأَبِي رَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَدَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ما يصلحا مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فالائك فالائك كان سعيهم مشكورا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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما, لهما أُفِّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً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 من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا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 وأوفوا بالعهد إِنَّ العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إِذَا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وَأَحْسَنُ تأويلا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 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيِنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَاجْعَلْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ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 وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بالايات الا كذب بها الاولون واتينا ثمودا ناقه مبصره فظلموا بها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 والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ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 فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما, كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 وَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كتابهم وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ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 ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاه ائنا لمبعوثون خلقا جديدا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 ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا